به. ولن نشرك, نشرك بربنا احدا. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وان كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الجنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وان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 وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَ شَرٌ أُرِيدَ بمن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكِ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا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 يرب به فلا يخاف بخسا ولا رهقا وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تحرا رشد واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يَرْضَعُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمْ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 لكم ضرا ولا رشدا قُل َرَ وَ وَل رشَدَاء قُلْإِن لََجنيِي مَِم اللهَّ أَحَد وَلَ الأجَ مِ دُه مُتَحَدَ إِلَّا بَل غم مِنَ اللهَِّ وَرسَلَ وَمَيْلي يَعصِ اللَّهَا وَرسوُلَهُ فَإِنَّ لَهُ نَا رَجَهنَّ مَ قَذينَ فِيهَا أَبَدَا حَدْ حَدَ إِذَا رَأَومَا وَجُونَ فَسََعلَمونَ مَنْ أَبضعافُ نَصِرَ وَأَْقَلُّ عَدَد